ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعدوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا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 تاخذه ولده وهم لا يشعرون واصبح فؤاد ام موسى فارغا ان كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين قَالَتْ لِأُخْتِهِ قَصِّي لَبَصَرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْرُرُونَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْمَرْضَعُ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ تََدَدَناَاهُ إلَ أُِّهِ كَيتَ قََّّأَيُْهَا وَلَا تَخزَنَ وَللتَعمَ اءنَّ وَعدَ اللهَّهِ حَّ وَللتَعلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللهَّهِ حَق وَلاكَِّ الله أَكسَرَهُم لا يَعلمم